فأقم وجهك للدين حنيف ففطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لِخَلْقِ الله ذلك الدين القائم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقواه وأقموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين